الله الله الله العلي وأكبر الله الله الله العلي وأكبر الله الله الله العلي وأكبر جمشيري علي وسروق القاني قالي حرض قرم أذنتم تقول سكتوا تن يا الله الله الله على وأكبر الله الله الله الله على وأكبر واندك انباد وزنب بينه لا بلست لدن الجراز مو ناليت في ميدان زند الله الله الله الله على وأكبر الله الله الله الله على وأكبر وخندقي شارقند خندق دواست نفام في داي دكم ابو جنن ماي قربان اسلام الله الله الله الله على واكبر الله الله الله الله على واكبر تادوج مناني ري اخواب ناس شي ناس نامكم ارقي صلاتكم لمرض وان بي اسلامكم الله, الله Allah, Allah, Allah, ala wa akbar. Allah, Allah, Allah, ala wa akbar. Fimdal bu Islamu باروشیانی دنیایم کودنی و شیراستی به الله الله الله الله اکبر الله الله الله الله اکبر اگر سیلا شم فزاره بندی سن زیرو پولاب بهمان بیرنه اسن بم بیردی زمنم اوا به الله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 الله الله الله Allah, Ala wa akbar,